الذي جعلناه للناس سَوَاءً العاكف فيه والباد ومن يرد فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَنَوْنَ الْمَسْجِدَ وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَلَوْ آمَنَ البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 وَمَن يَقضِ ٱ نَّفْسَهُۥ تَفْسِيهَا وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَاجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ الزور.